بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال ماري في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما مياه آمين قال مالك وحور في المكاتب يا دونك مكاتبك او يكونا هاني بين القجلين لو انهم ادخاهو فايقادحوا ومرقى صحويا مقاطعين يا احدهما ميدخل علانس حق يا حقي سبرك ميدو غوسنياه باذن صاحبه صاحبك سئل انكيس ثم يقبض <تصفيق> ها ثم يقبضه قادنا الذي تمسكك وقفصدي بالغطي عدى نماذا أقل وخير مما قاطع عليه وحيو كرم مقاطعه ضيد الشيساء صاحب وصاحبكيسو ثم يعجز كعاجز يالمكاتف ومكاتفه أرنت أبالك ورهم قال مالك الحوري لحبه طوجع لاذ الذي قاطع العبد الضوء كنغوصي حقه سعني رد على صاحبه صاحبه سعني عريا نصف ماشي بركي تفضله مرقس وحنان الارد... ك... تفضله ومرقس سلي كان العقد او دونكو هنيا بينهما دخدودا شضرين لبا اسليم وين ابا حمدو دييد ان يرد انه عليه فاللذيكي وحو سونا داي تمسك مرقس وحو يا فاللذيكي وحو سونا داي تمسك قوصدي برقيق ادونيمدا كويهساي حصتو صاحبيه صاحبكي سقيبتي سالديكاس او كاناها قاطع الذي كان سوكانها قاطع كيما كان قوس عليه هدونك دوشيسا المكاتب ومكاتب فانكاد ليام الف رحمه الله تعالى هدونك المكاتب كان لمانو مثلا دخايا ومسالهن هب عين الصوم ريني تنكوريسه وسورينيا شيخ رحمه الله تعالى مساله الصوره دي ودخاي نقولي سامر ee umar qasuxa wayaan laban in adoon isku leeyiin midkood muqaadacu sameeyo wuxuu yiri waxa sameysaa aniga mar qasuxa wayaan shan boqol kunkii aan ka qaadan lahayg maxsaran addoon ka afar meeloodo meshii afarad ayuu muqataaca ku qaatay saddexna waxana u idmay saaxiibkiisa doon kala leh ayaa u idmo u fasaxay cidbinninki ad waxa wayan isagu muqataacaan samaynay in addoonka iska sii haystay in addoonka adoonimadiisa ku haystay ayaa wuxuu qaatay wax kayr wixii oo markaa oo markaa waxa wayan ku muqataacay oo صاحب كيس وشنب قلبه قاطه مقاطعه كانو خقاته ماركاس واخويان الله سبحانه وتعالى 200 يوكانت مستن وكان مقاطعه السمين مساله الله عاصو وحنده نابولي هاشق رحيمه الله تعالى حدو من كان مقاطعه السميي اابونك مارقاس خويان حقي سييب كا قاطاي مثلا كم با كسوغا يرحاي شنب قل سي قاطاي وانهنا صاحبكا او عيلي waxan dheeraadka aad la dheertahay 200 iyo 100n kee dheeraadka kugu ah wuxuu geeli adoonkana siis laagmad qaadu qaybtiisa haduu diido inuu wax u ciriyana la waxan baheena markaas waxa weeyaan qofkii أما لكن كمقاطع على السمية حق ليسوا الكاسو كله عيام لكي سيقع نحو يريد المدخل قال ماليق حول رحمه الله تعالى قال ماليق حول رحمه الله تعالى في المكاتب مكاتب مكاتب هو يكون وهاني بين الغجلين لمن نحذو فيقاطعوا قينة يمرق أحدهما متوض على النسف حقه أما فيقاطعوا كل المقاطعون أيه أحدهما متوض على النسف حقه حقه يسبركهم biisna saaxibi saaxibkiisana u idmo sanaya qabdo qaadana yaa alladiki tamaska haystay badqiqti addonnada ku haystay adonka aqal wax ka yir minna qaatada wuxuu qoran macaatacooda allee dushisa saaxibu saaxibkiisa allee adonka dushisa saaxibu saaxibkiisna sanaya ajis oo aajis ayaan makaato makaatabki qala markii kanna 100 boqol oo qaasii kan muqaadacada sameey kanna 100 boqol iyo 100 soo qaasii kan kunkiisi 700 iyo 100 waxa uu dhiibsan 100 oo kaliya Soomaa way kala halka la teynayo adoonki mukaatabadii bixin kar ka aajisay baabuurtaas ka warran fala maadigu wuxuu yiri in xabaha duu jiclaado annadii qi la muqaadacooday ayu rdinuu caliya ala saahibi saahib kisa nisfa maashay تفضله مدقى صحاويان كالزياسري بهم ما قدع قا... النساء كان العبد الضوء قوة هانية baynaahuma dakhdaha sadreen labaysleen wa haddu yiraa waayay waxaan kaasiyaas adigana waan kugu dareyaa marka si aan kulkaanno adoon karan u wadaagno taa wasax weeyaan way qaba hadu diido ayadu da inuu celiyo fariilaladiki waxa u suunaaday tamasaka markaas waxa wayan qabsaday bilqiqi qaatayki kula muqaadbuuday calihi duushiisa al mukato mukatabka oo dib macna isku soo duuduboo labada nin aya doonka mukaafafka isulaaha midii muqaadla u sameeyo 500 buusii qaatay midana uu xaqdiisibo wuxuu ka helayba 200 iyo 100 waa 1200 way halka la joogay ayuu wixii aadoonki marka adoonimadii si ku soo noqdayso ma madan waxid bixin karay waxaan dhahaynaa marka aduu hubal doonaysa minkan uu qaadacada sameeyay 1500 qaatay oo adoonka in dad la wadaagta minkan dawaayaha waxa la dheertahay u soo celiy qayb oo kala qaybso siyaas ku leekaatiin hadii aad ta yeelin xaqaaqi muqataacaas dalkeed buu ku dhacay oo وتفصيل ذلك ركن عدي انتيسيا تفصيلكيسو وحاوي ان العبد ادونكو يكون وحانيا بينه ان العبد ادونكو يكون وحانيا بينهما دحدودا شطرين لبايسليك او سيسليك بعليه فيقاتبان ويمقاتوبان جميعا سودا جره تم يقاطع مقاطعنا يا احدهما متقول المقاتو ومقاتبكا ارامس في حقي حقي سبركي باذن صاحبي صاحبكي سمرقيدمكيسا ها اللهم صلي عليه طولا بيد نصاحبي صاحين في سمرقا ادمكي سمرقا و هو ثم ما يقاطع احدهما المكاتبه على نسب حقه بيد نصاحبي وذلك اربع وافر ميلودا من جميع العبد اذن قد دمانتي اه اذنك مرت اف افركو مثلا افرق كو. اي كون كسي قاتاي سمولار افرك تكون بو كون كسي قاتاي muqataaha bunku si qaatay kunba markuu laabanga sooomaa waaye sima yaajiz muqatawa muqataf kibaa ka aajisaya donki oo feeqalo waxaa lagu dhiliil leedii qi qaatacahu muqataada samirya donka kun صاحبك si qaatay ishi taada donta fardudu cilil ala saahibka so mabqalada uun ila kuma balqaatay soomaa waya kuulaa abdodon ku haada bayna kuma dakhliina shabareen laba isleh wayn aba hadu diida kaana lil الذي waxa usnaaday tan saxayaysa bookitaabta kitabaada rubucu saaxibii saaxin fiisaha rubucu isakale alladika soo qaatac ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خاليسا وصحدي وإن أبا هدو كان وحوانا الذي للذي كي وحوصونا تمسكها يسبب الكتابة كتابنا ربع صاحبه صاحبك يسبب عيسا الذي كصو قاطع لمقاطعه المكاتب ومكاتبك عليه دوشيسا خاليسا سببارح لوقاتنا يعني مسألة الله وحوائيان أبضانك بينكم وحوائيان بلئي لأيقاب سوحركم كي, كي حديو تأديده A adwech chi dwi ard morally a cawn aeth udwch chi dwi y begun Siad yma ylly kaik gehört a'r on little er drie ateu chi siad uch ydych chi siad véu little er 되어再 da me cfšeidru 第三 er mwqda'r eich 어� Veghoi셔서 â neslach i ni dwi ydych chi dwi dwi Cle GB de arglgal eichpower 각 bob pahog�� chi a dwi dar waa kaano hana yaa kana lallabiki wa hosnaaday tamaska qawsaday bil kitaaba kitaabada rubcu saaxibii saaxin fi sa rubuci rubuciisa haa oo rubuciisoo maxay adonku waa farqan ma naadee rubuca kun buu noqonaya kursiga qaaday haddana kun baa u haday marka kun kaas waa rubuca adonko dhan markay isugu geeyo hadimaayo annadii ka soo qaadlay mukaato mukaatibka marka la muqaad coday aradii duusisa xali san sibbarahla وخولى الشيخ و... اه شنو وكان, وكان له وحوسنا دي مرقا نصف العبدي اذنك بركي واوسنا دي فذاريكا كاسي مرقا وثلاثه ارباع العبدي اذنك مركي 1/4 ميل الله ديقو 3 ميلود بو قادنيا وكان للذي كان وحوسنا دي قادع مقادعه سمي ربع العبدي اذنك 1/4 ميلوده ميسه افدات li maano abaawu diiday an yaruday ilo caliya samana rubcihi laagtisa afar meelado meesha afraad allabika soo عليه qaw kula muqaadacooday alayhi dushisa fuda adonki marbaanku yarcel liyaadonki waa halka u taqaya waa farxun afar mar ka asbuuhii rubcieed ku noqon tayib halka amar qilla joogey markay aadonki kun ka u bixiyo kan muqaadacada sameeyay uu siiyay ayuu markaas waxa weeyaan aawodi ka ruwaayay waxba haa tayib maxaa markaa aadon kaadu dhinaal lahaa 2000 ninkan waxbaad la dheer tahay adoonkiisa aad hadhow u wadaagtiin oo si isdheeg aad u qaybsatiin wixii la siiyo da waxa sameeyay samir 400 oo soo cilayn kunba qadatay wa saxmar qaddu diido waxan horeeyna ninka muqaadacada sameeynaa saddexba kugu ku iska qaado suu mad fahmin yaqna adoonkiisa la wareeg baan dhahayna ninkana maxawdidan kaliya waa u dhigan markaas xawaayan kuunkunkiisiina ma helayo ee kunkiri uu qaatay markay saw ninkaas muxuu qaatay muqaddasabay afar meelo meelay afarad kan kalna muxuu qaatay saddexdi kale uu qaatay waddalka saddexta arbaa'i ruu'l 'abd wak waddalka faddalka saddexta arbaa'i al'abdi adoon faarqa afar meelo dhiga saddexdi weeyaan waa ka qaleen لاق السيدسي ص ق ع فتق siوقرو لات عليهريه ما بقي من قدعات لاتوك ي عليه دشيisa ما بق ي وحري من طاعات قد ع س مقى قال أي دين تأتي دي لها ثم يموت المكاتب ومكاتب أخير من يوم وعليه دوشيسنا الدين للناس دين تأتي لدين ورقة أكسوان تأتي دوشيسة دين تأتي للناس ورقة أصناتي قال ما لقو حويره فإن سي إده سيد إده سيدك يسول الله يحاص ومن قيب سنة يا مركة قرمه ورقة أهدتك رها بالذيكي عليه دوشيسة ومن قطاعاته قطاع ذيسة ولغرماه وحاو الصنادي أن يبدأ إن لقب الله عليه دشريسا ما يعفن أن يبدأ إن لقبه رمضي عليه على المرقى م... م... سيدي هل كان معنى هذا وحاويهان الضوء مكاتبكاها أي سيد كيس الله مكاتب عليه وحو المرقى القطاء وحوك السمية مرقى إنو ونحن قاتب وحاكم المرقى وكسامح وحسود الدكويرة مثلا الضوء المرقى الضوء أنت لا يحطينها muqaatisa haan bay noqon waagaad heeso bixigu dhahayo masalan qabaacada leen labadaas sam kusoo saareen Soomaa inaad jiraa komkii aan oo isoo go wixii kaloonkaas aan saxay waa mas'alo iyo inaad jiraa warmaa wehed sameeyaan barbar waa muqatoo qayb aan murka sax weeyaan waa hadba yakeen qaysta kaloon weega doonto ka taabay noqonaysa ku sameeyo ayuu isaga oo qaybtii muqaadacada bixiyay intii muqaatabadana aan bixin ayuu adoonkii muqaatabka dhintayba wal halale allee dushii sadilo lallnas yadoo lagu dhayeyay marka day ay dadku leeyihay marka dadkii baa dayn ku yeeshay hadaan weshon waxa yaala marka saxawayaan yaacne meeson Sayud khasiyada dadkii deynta kulaaha dadka murka guramada ah sayud kula ma qaybsanayo mishii maala ee uu ka socdo waay dadka guramada ah ayaa korreya oo intii mucaabada haddii intaan la bixin ayaa hodo dadkan deynta la deyntooda la siinaya subada faamin ilaa dadka mucaabka aya marka meesha yeelan waxana u jooga dadkii xoolahan lahaa ee adoonka deynta kulaha iyo sayidkii oo mukaatoladii qaybti u dhineey suugaya soo saama marka waxaa la sameeyay intan sayidka wixiis la siin iyo mukaatolada qaybti u dhineey ayaa dadkan deynta markaale ayaa lagu bilaabiyo la xormelaya waxaanu waa wa nidaasaa waax iyo salaamad khaas soo xawayaan adoonka waxaan u banaaneen inuu muqaadac samayay suud walaan qeybsanaya dadkan warka waxa weya dhiltsay dadkan في dayntale fi falsi wala mootin yaana ayraw iyo geer ciina waa sida زيد بن ثابت بن بن بن اي عطاء عطاء بن الرقباحي سعيد بن مصيب الزهري اي ابي حنيفيه الشافعي ay qalan warka laakiin surayhu huleeyahay wala qeybsanaysi isla qeybsanayaano isla qeybsiiska talabo laga siin yana waa laga وانس ابن ابراهيم نخعي شعب قوان في روايه محمد كسوان ترحم الله تعالى نفسي ومالك ضوشيبل بنيحي بلغم في قال مالك خريفي المكاتب دونك مكاتبكم اي قاطع سيده سيدك سو لمقاطعهن اي قاطع عليه او وك... ويكتبه وكتابين اي دشيسا ما بقي ويخرب ان قطاعته قضاء ليس دي ادينن daynan alayhi yado dayiku amarqa ana sayidin go haato oo ugu yeesho daynan marka dayin alayhi dushiisoo kulayahay oo ka dhigo samayamooto dhintaal muqato wa donkila kitabayee wa, wa alayhi dushiisana walxaal alayhi dushiisana lagu leeyahay deenun deen ta asoolan laasad kaas sunatey qala maali guu yiri feena sayido usidkiisu la sajid la laayuxa asuqdamaahu feena sayido sayidkiisu laayuxa ورمائه قد مرت مرقا لا يحاص لولا قييمه مايو ورمائه هو مفعوله بسد انت كل مرقا بالذي كمرقس حويه عليه دشيسا ومن قطاعات قطاع ديسا وليرمائهنا وحوسمنادي ام أن لا هرمريو عليه دشيسا او ايغو سيدكه هورقيان ودينتوده قادنيان dayn tooda markay qaatan ayaa wuxuu soo horay u sii ku qadanayaa xasilku inta qala maaliga wuxuu horey u leeyahay silmukaatibi adonka muqaatabka ma suunaanin ayu qaata saydahu sayidkiisa ino marka subhaan la muqaatocoodo haa allahumma salla alayhi wa sallam ayu li adee inta asoolinaasi dadka u suunaatay oo fayatsiqo xuroo waya siirow لا laa shay aan lahu sawu hosunaan laana ahla deeni dadka deenteey halka waa ahaqo bimaari hulus waxna badan ni sayidiisigtiisaga xaqna badan yihiin faliisa dalika qasuma banaano faliisa dalika qasima ahan bi jaazmudu banaan la huysaga mas'alada hadaan Sayid Khisen muqaad caamar qala sameeyo ma bananaaniyada dal lagu leeyahay waya waxa dhici kartay inta xorooba wax u dhaynayn ayaa laga yaaban dadka deyntale iyo sayidkana waxa xaqnimo mudan dadka siid kilamasiin khala marqaillaa markaas waxa wayan الله iska bixiyo qaal maali waxuna ruximuullaahu ta'aana al amru amru indana annaga agtayaa reemadiina furqajun lin aw yukaatibu kitaabaynayaa abdahu donkiisa tumay qaatdihu muqata'ina ya marka tumay qaatdahu yana inna qashankumna sanango ku qisaabay iyo ilaaha 2500 haddii hore uu keen wa ثم ka soo jireen macna wa ya thumma yuqati'u wa thumma yuqati'uhu bil dhahab dhahab murqas xawiya kula muqadacuun ayaa mafido fayaad qad dajna yaa xaqiisa على الشرط أن يعجل الله من أسود الدجو ما قاطعه عليه بحق المقاطعة وضعه فإذا كان كتابي شرط يكون كتابي وعليه لمرقى صحيحة وأن الله يكون يشن بغليكين الله يكون يشن بغليكين لكن بالشرط لهذا يكون السيدس وإياه قال مالك محر الامر أمرك عندنا نقاك تيذف الغجل لنك يكاتب عبده الضوان كيسا مرقى مكاتبيني وثم يقاطعه وكسو الجري وثم يقاطعه وعلى مقاطعان يكون قوصانيا بالذهب يكون قوصانيا فيضعوك الدجنة عنها ضنك حقيسي مما عليه دو دوشيسها ومن الكتابة من مال الكتابة مالك كتابة ذا على شرطه أن يعجل إن أسود دجيله يسقم ما شيء قاطعه وعلى مقاطعوه عليه دوشيسا أنه ليس بذلك باس أنه يكون أحد بطاك وصونه وإنما كله ذلك أرنك وحنعي من كله وعدي النعذي سمرتي وكا waa yahay li aanu anjareeyo hudji biminsilada deyn iyo dalilto kalaa oo u soo wadaa sheefo deyn ha qalin ku adaa toban kun ku leedahay oo sidaa walaal oo shan kun isii samdi galwaan ka samayay wax dhiba ku jira waa sidaas oo kale bal suluux xadiid oo yaqaan shafiicido suluux xadiida بل انسوا عنا أنه ليس بذلك بأس محدة باطاكم وصومهم وإنما كريه ووحا ذلك ووحا من عيوم من كريه وعدي للنعضي أنك أحبناك بقريبوا ليه أنهما نغان عليه أي جيدة متغنة إمام الشافعي عد ووافق ذي جيدة إيجاد أن عيوم في وحبناك بقريبوا ليه ضيب وإمام الشافعي رحمه الله تعالى إيه مركز صحويا إيه ومن وافقه عد ووافق ذي ويا نعضي الله يسوء نكاوسبحان لانه هو ارضيسي لانه انزله مرقهه دجيب ميسلتي ديني دين وكله مرقه شافي عجيب وهو يكون منك وحصلنا على الغجل منك كلي الى اجل مده لا غاير او يقول هو دين تاس يكونه حنيا للرجل على الغجل منك كلي الى اجل مده لا غاير او ديوب شكنه اما هات كلها مثلان فيضاء عنه دينتي وكددينيا وين قده غير تصوحه دينا هه وليس هذا كاسمها مثل الدين الدين وكله إنما كان القطاعات المكاتبية مكاتبك المقاطعة عديس وحيهيد سيده سيد كيسا مرقى صلى الله عليه وسلم مقاطعة عوضي على أن يعطيه من الصيام مالا مال في أن يتعجل إن أصد الدجال أتقح عنه فيجب له الميراث لحلك الواجب والشهادة مرخاتها والحدود هي حدودها وتطبق أي صناة الله يساها حرمة العطاقة حرم أنت حرمة ذلك ولم يشتري دراهم بدرهم دور درهم هل درهم كمونا إيبهم ولا ذهبا بذهب ذهب يذهب تون كمونا إيبهم وإنما مثل ذلك أنك تسالي سوحويا مثل الفجول النن أوكري وقال أو كويري لغلامها دونكيسا ittinyor bal ila kale bikada wakada diinaran inta وأنت حرق هذا مرقى حرباته فوضعه كد جي عنه حقيس من ذلك فقاله حور إن جئتني هذا ذي لاتي ماذا بي أقل من ذلك أنت وحقير فأنت حرق فليس هذا الدين ثابتا وصناتي ولو كان الدين عدوية ثابتا وصناتي لحاصة ولقي بسل به مرقى حديد دينك السيد سيدك غرماء المكاتب لنك مكاتب هذا الدين تقوله إذا مات مرقل انته أو أفلصه عيروه فدخل معهم معقص وقلها في, المكا... في مال مكاتبه الدون كيسا وكتابة يمال كيسا شيخ رحمه الله تعالى ودود من بالله بي وحو يري أنك سيدان ويسكو اقنى المدينة هدان نحي الدون كالكتابة يسيط يهدنا مقادعو سمية مثلا شنطي كنو كي يري ورنيا وهدادية كنت مرقى اللباك ونغانيقا وحييك لوان كاتلافه بشاركة وحاوه لكن لماذا كنت يسود الدجي ارمتة اسي وحليبان ملبوليه وارمت بنام بوليه عدن عداء امام الشافعية انت الله سعطنا ويقال امرقى يقال اطلاب يري وآي وحي لم تهيد دين او قفق لأي داحي كده او اماها هيد او اتكوتير النياهو انت بشاركة إسود الدجي انت كاللوان كاسيان حايدة وانا المسلمون على شروطهم ويان waayo marqaannu taas waxa arunta wax diba malabuulayahay waayo aboonka leftiisa xornimada u soo degdegaysa xornimada haday soo degdegtena hebe xalbuu yeelan marqaati ugu gali daawl xuduud buu gali xurm uu yeelanay Soomaa dhaisana nafciida ugu jira maxaa nafciida ugu diida wiley ma wada shaafiicayo u kaadi daraahim farabadan lagu iibiyey ma ahbuulayahay hal dhahab ama hal gram oo dhowr gram lagu iibiyeyna ma ahbuulayahay ee maxsana waaninku idaa inta intaas oo dinaarirka markaa xurbaatahay hadana markii dambayl ku inta asanka aad dhaafay laakiin bixirta inta ay soo ku leh wuu la waa kale muhaddal hayn mas'alada hadhan sheegina wax ay ahay yani laa yuhaas bihi sayd fi fala si wala maut yani haduu ayrooba adonki iyo haduu dhilto toona sayd kula qeybsanaya dadka diinta kula adonka ee markay طيب مرقم الاسئلهاسي وحين نقنئس مرقم الاسئلهس داو ايغو وا سدا ايزيد بن مصيبيو عطابره الرغواحيو سعيد بن مصيبيو الزهري ايو ابي حنيفي ايو شافعي ايو صريح ايو سدا اي قباوي يا صريح كاديو وا سدا اي رغاسي قوام صريح مياه ولقب سن بلهي هي ابراهيم شعب عمرو صلاحب قرصا وانا ضيوه واحد لговори ونفع أن تنتهى حتى يتحدث عن هذا المسألة إن سرع الله سلميه وعندما تكون قد ترى هذا شمس يكون عن كتابه ونصدح لك المرقى ذي كنتان لما ذاكونا يا كلاوان كاسامحي لكن الشرط لي بقى حرن وفي الشرط لي مأساك وين ذي كنتهى مالا القصبة إنما هنص... إن الصحفة بسواء قالت سرع الرجل حواسي ومالقي يقبان وواصح وحين نؤد للشيئنا وحين نؤد للشيئنا حديثك في صيح البخاري وحض عذيك كعب بن المالك إيا عبد الله بن حضر الدين أيات دين سوقف صدي دينتي مركز سوقف صديم وإبهو قيان مركز صديق عذي نبقه عليه الصلاة والسلام كعبو حكوية عبد الله بن حضر الدين وروح ويا عبد الله يسي دينتي وإيا قيبك السلام حبيدي والله نالوحك على فبه أمي مرقاس أولا عزي نبقى صباح عليه السلام وحويري من ذا الذي يتآلى ألا يفعل معروفا أو إذا كنت لا أريده ونأجل ما سميني مرقاس أولا عزي رسولك صلى الله عليه وسلم وحويري فعنته يشاري وقيم كده يجب كويري مرقاس أولا عزي رسول الله وأن سميني رسولك إلهي مرقاس أولا عزي مرقو السدعي إليه اي رسولك حقي الرسول الله عليه وسلم عبد الله بن عبد الحليم وردنا كعو حدو كيبوكيير سومالت وبنفسها النبي صلى الله عليه وسلم امرني اضنا كعو حدو كيبوكيير مره شربي مره نبي عليه الصلاه والسلام ارى تا وينو وحقوا بشي الله المسلمون على شروطهم الا شرطا حلل حراما او حرم محلالا مسلمین تفروط ایسکو اوگیہین بہ کو سونیین ان لا شرط حلال حرمین یمویانے ام امرکہ حرام حلال ایا دجکہ وداود یغیر کی و بعض اہل علم یحسنون بل انو کسو نمبرکہ مرکہ یا ایمن احمد سن کو افصن و یہی انو waa siinaa in radjna wasii qaban maalikiyo xanafiyo xanaadilo dhinax wees raaceen way isbahaysan saafii iyo koox garab socotoon ba la yiri mayamaa ininku fariis urmahisid wasida babu jiraahi mukatab adonki aad qitaabaysaa tirshanku habe marka dhagar u galo dhagarta baliya abdiximsees loo wadi hawshaas ت hadlayaan marka waxa ridahay marka ee markaas hawayaan marku aboonkiitaa hawayaan سلياه قبا حسن البصري قبا حماد باقبا او زعيبا قبا مالك باقبا حسن بن صالح قبا الشافعي قبا ابو ثور قبا واي اطلب بنا بالغبا ابراهيم النخعي عامر بن دينار وخيرد اه سيد كان له يحيى ابو مساله لا يسكو هي ما ادون كلفيسا له يحيى ضاوا عنو غيسى مسا وخا له يحيى سيدكا وا مساله خلافيه و عليه مرقمه و مالقي امام شرفي ابو الثوري حسن بن صالح يا حسن البصري يا حمادي يا اوزاعي و الرادون كان لو ليهاي من بانن كالزمجي صلفو يا بايدان كبخ وحاس ولا تزيد و زيده و زره اخرى و خاصه من الغباح اللي باحي ابو محمد اها ابراهيم النخعي عمرو بن ديماري من با سود بودو و عيرهي قروان خاكه بخسيت كال لو ليهاي سيدك والنبي صلى الله عليه وسلم حديث وأكسوا أن الله يجني جانه إلا على نفسي حديث قرار الله لله كندلية وأن أم قدامة الحنب الإمام صلى الله عليه في كتاب المغن مجلتك أفضل يا طمان أصف حضر شرم يا شري طمان بأي maalaynuxa sunna hadda taas amar laga hadlayay si fiicna amrun soo qaban maaliguu xiriir ahsan ama shay koo wanaagsan oo samaytan maqlay filmo ka tab iyo dadon ka muqattabka oo yada xudhaawacaya arqajrun ninkale jadhxan dhaawac oo yaqacu ka dhacayo fihi dhaxdiisa al aqlu mak alayhi dushisa ayaa mar ما عليه هذا على المكاتب الله يجب أن يسأل الله عنه أن المكاتب على المكاتب ينقوي يهدوه على أن يؤدي عينو بحيوه عقل ذلك الجرحي ما أعيسك مكتيسا مع كتابته وكتابته سيادو الله لا أقابه عقل ومكتب كتاب العقول يجب علينا ومكتب يجب علينا يقولون إن شاء الله تعالى من هذه الواحة تصومنا مغل waa haantaysaninaa taa isku xamanin halkan baad ugu timaar qas ah sheekh maxsadada ka warxan waashir keenna maanta sheekh وحيوه لمنخص حويا حدوه إن قوي يهدو أود مكاتبكو على أن يؤدي إن أقضى عقل ذلك الجرح طاوع عيسكا مكتيسا مع كتابتي كتابتي سيضال الله قابون وذلك أداه بحنية وكان على كتابتي كتابتي ساسكو الصنانية فلم لم يقوى هدونا أودهم على ذلك أدنكا فقد عجزت عن كتابتي كتابتي سوكا عاجسي وذلك أدنكا سبحوي أنه ينبغي وحوهبون أن يؤدي no malig nin abdoomada dakhiga qani majnu way adoomadii saaxad ka baxaa ha waxa la شافع يوم شافع لو yimid wakta marka sa waxa dhacday inuu shaasi cimrku u yimid ayuu yaanay ma shaafici marka uu yashaafiyeow ma dia ban tahay qasri dah ha hayaan bii de tan wax naxmada allahay wul naxmada allahay ka mid tahay waxa hayaan bii waxa naxmada allah subhanahu wa ta'ala oo ma malaka imaanu kun bi allah subhanahu مرخس وقولي حياهي روحه سايجبه وداك حاي انت الوادك حايصو اولو حايصو نتايب اذا مشافيي غيمتو سوديري ادمان ماشي جوقوقن ايو ما كدليك شي دا ايو كيبيه حل حدا بول كيره يبي يعني عندهم متساويان الغنى والفقر والمدح والذم شو ما تفهمين والشده ورخه اكثر ومتساويين يا اساس الله الغرغوه امرخه قف ادرين غبي هذا ما له وا ما له ما له ما له ما له ما له ما له ما له مالو راس مال ما لبوه ما لوه فضه مالو افضه والاصرح وضامه باش واللحظه خيالي بقدس طيبه واي اللهم استعان اه ابو البقاء ارغند ني شي هي جري هي الامور في الدنيا هي الامور في الدنيا الدول كما تشاهدها فلا يَغُرْغَنَّ بِطِيبِ عَيْشٍ إِنْسَانُ مَنْ سَرْغَهُ الزَّمَنُ صَاطُهُ أَزْمَانُ الدنيا هو هذا الخسابة وليس الدنيا هو هناك جيداً إيهان لقد قف مركز وحاوه الدنيا لقد قف مركز وحاوه إيهان إيهانا قف مركز وحاوه إيهانا قف مركز أبدا الزمن كافر حيه قفه وأرخه زمن حماية أرخه واختي مباس مرغي ما مالك وحساوليه الضوامر السماء رتت يعني كتابك كتابك غافل المجد وحسابته مع محي فعلا لنقلب على قوة رأي <تكلم> <تصفح> الساعة ليس الخبرك المعينة وحسن رتتيني وحسن الضوامر ولي أبوك عانت الكوية يستي إيه وحسن مع قشيك يسمونه قريان الله تعالى الضوامر تضع يستي وحسن غالفامي لأي غالفامي أمو والدك ما يرتين أمو والدك ما يرتين ههههههههههههههههه فإن لم يقمي هدون اودن على ذاف لم يقمي هدون اودن على ذلك رنكس فقد عجز عن كتابتي كربا واحد دخدي ام ولادن يوهنا مالا لو مردهي كودي waxay mooday in la leeyahay marka duudka umulada ha dirxinde jago dhal hadta ay ma iibin karo ma hibeeyin karo lama dakhli karo ayaa ma qashin marka markaas ay ciyaasha sheeksuu waxa ay dhahayay waxay tilmaamad khaas فإن لم يقوى هذونا اودين مركا مس كنا احسبه بهنت فتذكر احداهم الاخرى بهنت فإن لم يقوى هذونا اودين على ذلك ان كان فقد عجز عن كتابة كتابه السوء عجزي وذلك ان قص وحو انه ينبغي وحواب ان يعدي ان يؤدي ان وجوده عقل, عقل ذلك الجرح باو عيسغا مكتيسا قبل الكتابه كتابا القهر فاين هو عجز ادوك عاجزه انا ضايع عقل ذلك الجرح باو عيسغا مكتيسا انو بخيو خييره سيدو سيدك سالدور غليم فاين احضها ضد على هذا سيدكو ان يؤدينو بخيو عقل ذلك الجرح باو عيسغا مكتيسا انو بخيو فاعلو سمينيا وامسك غلامه ابدونكي سنه وهايسنيا وسارو وخانيا ادونكي عبدن ادون بوحانيا مملوكا ملغسان ياه ويشاهد درا العبد ادونكي مجروحي كلا ضاوعي اسلم هو وليس على سيدي سيدك دشي سماها اكثر من ان يسلم عبده ادونكي سينو ديبو ويفضع المثل واسكو سو دوينا دو ادونكي ادكو تير وا marqaas waxa way aan bixin adoon ka dhigin marqaas waxaan shan kun iska bixin marqaaw aan ku xornaynayaa ba dhaawac geysay hadaba dhaawici laba mid baan kala qaadayna waxaan leenahay marqa hadii uu marqa ama kitabadii siin iska bixin wuxuu bixinayaa marqas waxa weeyaan magta oo kali u bixinaya kitaabadiina deegaankaas ku baabaysan marqas laakiin sayidka laba ridooda marqasow banana inuu adoon fiisaska haysto magsiir uu ka bixiyo ayaa inuu ma yeey qoladii dhaawacu bis faro ka galiyo قال مالك وخر في القوم قال يكاتبون الكتابين يا جميعا ضمان فيدرحوا ضوا وتمننوا مثلا محمد للكتابي فيدرحوا ضوا وعيا حدهم متك جرح ضوا في دحديس عقلهم عقل ما حديثة عقل اي كا واجب قال مالك وخر من جرح قفقه ضوا ومن ياتوا لجرح ضوا في دحديس عقلهم ما اي كا واجب قيل له وخا لو دحيي استديا وللدين كويبا عيسى في الكتابه الكتابه دحدينا ادوا بحيه جميع السواد الجرح عقل ذاله الجرح ما هو si loo addo haday bihiyan sababtoo ah kala qoritaankii qoritaadooday ku suunaanayaan way lamu addo hadayna bihiyan faqad ajisay karwayn halkaas way ka cajisay qoritaadooday way yixeyro sayidooda sayid koga la doortgalay faa'il shaahadu doono adaawo dixinay aqla galiil gelxi magtaayada waxa wayan baa waxay asaga الله waraajucu way noqonayaan qiyaana cabidan abdooma ayay ilahisaga u ويشاهدون أن أسلام الجارحة كطاوعة السمية أمبودي بيها وحده كليه ورجع الآخرين كوكالنا وحيكس وحي أهانيا أبيدنا دوميه وحيكس جميع العالمين وعجزهم كل واقعي كل واقعي وعنى عقل ذلك الجرحي باواعي سقامكتيسا الذي كاسو جرح صاحبهم الذي طاوعة جرحوا جرح باواعي صاحبهم صاحبك صاحب صاحب يعني أنه يتوانم هداد الله كتابي ومتوى باواعي baaw aan ummaq ay ka waajibiso waxa lagu dhahayay warwada bixiya waxa wayan dhaawac amtiisa hadii ay bixiyaan kitaabada inay bixin karaan kitaabadaas ku sugnaanayaan hadii ayna bixin wiya deey waxa wayan warqay ka la doorgalay laba kamida inuu maqsa bixiyo gabadoodana aadoma ay wada noqdaan iyaga marxaas waxa wayan kiid dhaawac kaliya oo qoladii u dhimiiray war qabsana way aha intii kalana ونحن يتبعون بحضر بيان لا ويحرمون بذوذ ويسكوا الناس ونحن ندعون ميشيك بحي ونحن المالك إيمانية أبضل ميشيك قال المالك الحمد للأمر أمرك الذي أصيبه فيه خلافنا وكسر وعندنا نكتايده أن المكاتب أدوان في مكاتبك إذا أصيب المرقي أصيبه بجرح ضاع يكون الله وصنان يفيد الحديثة عقل لهمك أو أصيب أحد أصيبه أحد ينقفل أصيبه ومن ولد المكاتب مكاتب كويلش ريسا كميدا الذين القواسوا معهم عيساها في كتابة الكتابة ريسا فإن أغلهم مكتوض عقل العبيدي عبدو ماذا مكتوضوا أيان في قيمة قيمة دودة وأنما شيء أخذ اللهم من عقله أخذ الله سواء الله قادة اللهم يجا من عقله مكتوض يدفع والله ليبي إلى سيده وسيدكو الذي كان الله يسعى الصناة على كتابته وكتابته ذلك المكاتب مكاتب على حصابه الكتابتي الكتابته كتابه يسأخذ قيده فهي انضاع عنه وقال دجم ما شاء أخذ سيده وسيده سوقاته ومن ديع التجرح بأوي عيسى ملكة مكتيسة كميدة الله فهي فوضى حاج قرص إيادنا وحاو يأخذها بدون الثمن وحاو يأيها وما يقول حليا حتى أحد أحد ليلة عبد الماضي وإيغو واحده وعيصومه و Haddii uu uu madaxa kala jeexo oo gud laga daano balka waa ay arag. Waayay markaa di dhaawac lagu asiibo dhaawacana magay ka waajibeyso oo masalan ama jamac bayhiin ama mid bayhiin magtsodu maxay noqonaysa waa magta doomada oo qiimadooda noqonaysa masalan mid baalah dhaawacay waxa la dhahay magtiisu waa qiimadiisu waa imisa waa koodiyaa magtiina oo koodiyaa qiima hanbal loo iigu yah hadaba wayay kuun kariyaal ama قال مافل الأحم الله تعالى وتفصير ذلك عضبة أوأر لا تفسير في سوحيا أنه كان ووحواكاات سو كيف كتابية أنه السيد كان وح كتاب على ثلاثة اف درهم صدح كل درهمم أي كتابي على ثلاثة آلا في درهمام وصاص ب على ثلاثلاة ألا في درهامكو تموينكم من وين يا شيخ؟ على 50 لتر لماذا؟ خلونا نزيد صح اضافه تموين ما مشهس ويادوش مال اي اضافه دوقته ما ج التمر خا تموينكم ما يصير كان تموينه وانت اضافه فان ترانين فلا تحل مكاننا و sida tawiin badimooda anigu tawiin badimooda beer aadna baafataay bil alla meeshan edego ma soo day kartid wa sida ni soo yidmo khaas waxa uu cala 3000 dirham 700 dirham masluu musabah hal ma sanay سيد ma hadalka kubajila وكان مكتيسا كن دنهم بين قطي فإن أدى المكاتبة أضو مكاتب كهو قد إلى سيده ألفين دنهم لابا كنوا الدنهم فهو يحرق مكتيسا أو يكون كيستدحا دعو سي قاطي سيده فسأش يقولي وإن كان هذا الذي بقي كهري عليه دوشيسا من كتابة ألف دنهم وكان الذي كيويه أخذه قاطي من دية جرحه باوي عيسى مرقى سبحانه يعني مكتيسا ألف دنهم كن دنهم فقرأت قول حروبي waa kan adu ya aqlu jirhi baa wiisa magtiisu afaran ka badamim ma baqiyo wixii ku hareeray al mukatib mukatabka akhada sayidul mukatabi mukatabka sayidkiisu qaadanaya nan baqiyo wixii hareeray in kitaabti kitaabadiisa wa asaqo xuroob yaa wakaano haan ya ma fadalo wixii hareeray وكانا وحصونا غاي ما فضلا و خي حري بعد اداء كتابتي كتابي سانتو غلاتدي للمكاتب اظن في مخاطبه اسئله اظن ان مخاطبكه يعنى و حي سو حره انما اسا قادني مر ينبغي ما هبونو ان يفعل المكاتب مخاطب في نور شيء من شيء من ديات جرحه ضاوه عيسى لغتيسا كميدا فياكله دعونه فياكله عرو بصن ويستهل wa xalo xulo dibe waysta haliko iska haleega marqadib baabiyo fa himaaddisaadum marqa ka kulwayo rajac ila sidii bo soo suuln acw ha kam فتابة المرخضة كروي وحاو يسوكو إلا اما مقضوع اليدي قعنتي فشيكو أنتهاي اما مغصوب الجسدي جركيس المرخضة ناقسيهاي او قيل لقعي ايو مرخايفان ايام وَإِنَّمَا كَاتَبُ سَيِّدُهُ سَيِّدْكِيسُ رَوُّ كِتَابِهِ عَلَى مَالِي مَالْكِيسَ وَكَسْبِهِ يَكَسْبْكِيسَ لم يكاتب أمور كتابين على أن يقود إنه قاطم ثمن ولده إلميه سلعك تيسام ولا ما أصيب ولا ما شايد التين أمور كتابين أصيب, أصيب. ولا ما شايد إنه قاطم أمور كتابين أصيب الله أصيب من عقل الجسده ذرك يسام مالخامة وفيا كله هو عروي السهلك وهلاقه ولكن عقل الجراحات المقاتم مقاتل ضواعي ضواعي نفسه مقتيده اي هو ولديه في كتابتي في حال كتابتي حال باو كتابهه قسونه او كاتل عليه وكتابه يدفعوا ولو ديب الى سيدي ولو ديبا ويحسب ذلك الله والله في آخر كتابتي كتابي سائر قيده ضاو بيع المقاتبي اضيف مواقف قيبديس أدوانك مكاتبك إيمنتي سيوال لك أحد لي أمرك ماشا وماشا اللوية قان سليم أم الزرقاني وقلفي شرحي على المواطنة وكل شيء مجلدك أفراد سبحان الله بقول يا صدحي أطرابا وحوية مسألة ذاسي ومن مجاز الحدف با ليداها مجاز الحدف وح ليداها أيا الجراحاتي وماشا بيع المكاتبي أيا ليدا حموكاتو قلفتي سلاوي ابنيه وا بيعو بيع كتابة المكاتب مكاتب كتابديس ان لا يبيو اه ميرخما انسخايسا مرخ ان لا يبيو مرخ ديمتا اسا لاغو ليهيهي ا كتابدها لا يبيو ما انسخايسا ابو ثوري أطابنا بالضاحية عمر بن دينار يا مالكنا وينصح حسابي راهم ويسيثا من كسن أو فيري المسألة المسألة كولدو راها وها مكاتبك آه سيدكم مخلو ليها لعق سوماها لعقتاه انو وحكو يبيو قف كلا كسيبيو ما بنانتا هي مايا وبلدي مابوشافيا ابو حنيفه ابو صوري وحنين مخو با ملكي وحا ييبن با مو ملكي ولى قانديشا كويجلتا انو امام مالك يعور الديناري اعطانا بالرمحين وحيلي وورقاس وبنايهن وكادب اليهي هذه مساله خلافيه <تصفيق> مغنيكه وينزل كعفره تناصف 587 المنطقه في شرح الموطا من جركه التضادات 223 ونصل الى هذا قال مالك حرد حين والله تعالى مصححه بنا إنه أحسن ما شاكه ونقصن ونقصن على مغلف الغجل منك ويشتره إيبليه مكاتب مكاتبه يشتره وحكسه إيبسنه مكاتبه الغجل يشتره وحكسه إيبسنه مكاتبه الغجل منك لمكاتبه سيادون كيسمرقاس أنه لا يبيعهم إيبليه إذا كان مربيه يكتبه وكيكتابه يبدنان نير أو دراهما illa bi'ardin alaa muyaana mil urud ya laabaa kamida oo u cadil uu soo dadajinayo walaa iyo akhdahu dibuna wudhiin maana haddii akhdahu mar qudibudhiiga kaana waxaan ya deenan deen deen in deen lagu iibiyay qadann miya waadanahayi ankaari bilkaali bay'u نها عن بيع الكال بال بيع الكال بالكال اسحاق باص في مسنده ابن عبشه باص وصاري في المصنف او بكر البزار با في مسنده وصاري من حديث ابن رضي الله عنه وارضاه ها رسول الله صلى الله عليه وسلم يباع كال بكال يعني دين بالدين حديثه واسده لحظه وايه مرقب بالجمله سغود ولا اسكو في صور كمده iyey mas'aal kamida deyn u bidayn ayaa la isku kala seenay haye marka mas'alada annah garo iyo shaakh raxii wallaahu ta'ala haddow u xulay haye yaacna mar qasuxa wayna qadigu adonki muqaatabka ahaa lacagtiyad kula hayd aya qof wax kaga iibsiray sadantaas ma bananaan qodolab kulku wan ku soo qadan layd waaye qal maligu xuri nahsan maashayka wanaasana soo aa mukaatabar gajli min kala mukaatabkiisa markaa iisnaaya annu la yabiicuhu ma إذا كان kaano mar qiya kaato midki taabi bidanaaniida oo daraahiima aboonki mukaatabka inuu iibsadama banaano illa bi xarbi qalaamooy meel xurood yaa laba kamid inuu ku kitaabi oo u adiyay uu soo doojinayo walaayo akhri dhimoow dhigin laana idaa akhri mar qudu dhigakan waxaan yaa deenan bidaynin deen deen la qubi qalo hirweenka tabal muqatabu wayn ka tabaha duukitaabeeyo al muqataba doonki muqatabka sayid uuseed fi saaduu ku kitaabeeyo bi ard qalaq umeyl urudiyalaaha kamidaa umeyl ibili geela qowo awel bakraamallo ah aa wa ya allahumma salla alayhi wa sallam allahumma او البقر ام الله او الغنم ام ارى ورقيق يا ام يصلح للمفصد يقف كمفصد يقف يبسنيه وخا اون بان ان يشتغل وين يبسد بالذهب الذهب وكيفسد وفضة اما فضة او عرض نما عرب ومخالف من خلاف اصلا العروض يا الا سيوره التي تصو كاتبو كتابه سيدي سيدتي سؤال هذا الشيء ذلك ان كان هره وغصود ولا ياخذ دم ولا يضين ها يعني مساله ذا سو حو وينيان هذو اذنك مره حو وينيان hosi id ko alaab uu ku qitaabay oo la i keenay macriikana ma geeliikana maadooba kala ku yiri waxa u banaan qofkan iifsanaya dahab iyo fidiyo uu ku iibsado waaya dahab iyo fidiyo la yaari waa laba shay isku jeensi aan hayso maaha marka uu saxaysaa fayl isuu iibiya tayib wookana نورني اددبن باكجلا ومسالسلكه موافقه ما اهم مرقاسويا وبيع المكاتب الضون كمكاتب كا الى ايبييا ما بنان ابو ليه مرقوا سده شافعي في احد قوله قبو ابو حنيفه قبا وينو شيغنيه اث ابو اوصورنا وحرام دمجيدا لكن إمام الزهري إيا الغبيع وحليهين صح ويانسح إساء بإذن المكاتب سيكو أضو إذمه ما يعطون في مكاتب كو أضو إذمه إساء عن القاسم من باع مكاتبه رد رد إلا أن يعتقه المبطاع فيمضي قال ماليك وحيلي أحسن ما شيك هو أن أصبح صباحة المغلية في المكاتبة أضع مكاتبك أنه إذا بيع مرقين ليبيه كان أحواني أحققك وكوحقني أفضل باشتراء كتابته كتابته سيدي يبسر مرقا لمن قف اشتراها كي يبسر إذا قوي مرق وأوض أن يؤدي أن أب أبذ إلى سيده سيد كيسا الثمن اللعقته الذي اللعقته صباعه وكيبيه نقض نقضيها هو يسي وذالك قال سبحانه انه اشترى نفسه ونفسه ونفسه ويبينها عتاقه حرين ومرقايسو خصمينية ابدونكي نفتيسيبو يبينيا ونفسيسو سويبليا وخصمينية مرقا ولعقتي لو كتابيه ايو قف مرقاس waxaa wayan ka ibinaya marka si uu xulo marka oo u ورعاكتها مرقا سحاويان إحراءه ورعاكتها إغسك بمثلا لها سيد كين حق يسي وقود إياه مرقا قال مالك وحوري أخصر ماشيكونا سوى سبيطة المغليف المكاتبة أنه إذا بيع مرقي ليبيو كان وحوان إياه حق كي مرقا كو حق نمى بضن باشتراع كتابته كتابته سيده يبسده ممن ضب مرقا سحاويان كي حق نمى بضن اشتراها يبسده يعني هذه المسألة هو أن أضعك نفتي سئل وإيبه غير كيف يحق لبنيةها إذا قوي مركو أو ذويان أن يؤدي إلى سيد سيدكيس أن يوجده الثمن الذي يسألونه باعك غيبية به السرع نقضيها و أحد معنينه بحيوه وذلك أردنا أن أشتراعه سئل وإيبه سئل ونفتي سئل وإيبه نفتي سئل وإيبه وفتي صادو ااييب وق حوبيةية و... و... و... والعتااقة حرتنا تبجوى الجهر الملية على ما شيء كانها مع كان هذه معها مقية الصية وسييوكية يمبع دو بعض من قف كا... بعض من بركيم بعدظ من بد برركك طب كتاب تابية المقاات مقااتك مصبه كيف صبي منها الضان ق كلها فالباعة ويبيا مرقى أن يسوى المكاتبي أبدو أنك مكاتبك أبركي أو ثلثة وصدحة مالاو ماشدحات أو ربوع ميلو أو أفرم مالاو ماشافرات أو سهما قيب ومن أسهم المكاتبي مكاتبك قيبيسة كمدة فليس للمكاتبي أبدو أنك مكاتبك مبنانو فيما بيعة ويحي الله من منه حقيسا شفعته وشفعته وشفعته مبنانو وذالك منقص وحوون وبناني انه يصير وهنيا بميزنه القطاعتي قطاعا ان صوبرنا وكلي وليس لهما بنانو ان يقاضي عين مرخصه لا مقاطعه بعد منقض بركي كاتبه كتابه الا باذن شركائه شركاء ليس مرخص بركي مويان الا باذن شركائه شركاء ليس نوايد ما يعني مساله ووكاد ليا الله وتعالى حدي طورنا اظن كتابيان وميدي قيف markaas waxa weeyaa mid aan barka adoonka barki oo kale ama stuxmeedo meesho stuxado kale ama afarmeedo meesho afarado kale ama qayb qayb adoonka qaybiisa kamid uun uma banana marka adoonkan la qitaabay shufcayn ku sameeyo yaacni shufcayn ku sameeyo waxa weeyaan inuu markaa yiraaho intoodan kalena inuu shufca ku sameeyo shufca kama waajibiso dayb islaacto ma noqon dib cilleyasana waxaana ku xoroobaya Soomaalofaamil mar xaman noqonaystaas sawbtowu xuleeyahay waxay la mid tahay baabul qadac mar xaman hada Soomaalile laban dhig hada doon ka isku leeyahay mid uu muqaddacdi sameeyay ki kale soo noo idmame banaantahay maaya sidaas oo kale wayaan tan bulayahay wuxuuna waa na maashaygii xurmada ama xurmadii xornimada ah xurmada amale xurmo dhamaysrun waana maalo xooliisana mahjuru cunhu wa mid laga الله oo xooliisana mamnuuc u ka yahay oo kubada saarifi karo waay Allahu subhanahu wa ta'ala seermarka shufca uu sameyn karaada shufca ma sawayn kara mar ka ولما اشتقت يده حب تغ يمي مال يوليسا وليس ذلك الرجل القاسم ما بمنزله الشراء المكاطب مكاطب يبنت وييملي منزله الكلمه نفسه نفسه ييملي اكامليه دمهيسن نحن ضمانته نفسه ويد يملكره نفسه ضمانته وييملكره سو ماذا فهمت لكن بركيت لا ييملكره الا ان ياذن له انه اذن man dabaqiya ah ar leh isaga fiid dhaxdiisa kitaabatoon kitaabay ugu hadhay fiid adoonka dhaxdiisa ugu hadhay kitaabatoon kitaabu fayn afayn adynu laa hadaw idmaan kaano waxan yahay haqaaki ku xaqneeyo bidan bimaashay bii ala ibi mino xaqiisa lagay ibi qala marigu xiradaxin walohu لافيق النجم لافيق النجمي, النجمي وحال لاستعماله القدر المعين الذي يؤديه المقاتب في وقت معين سماده فهم نجمي هذه التعريف لو يرى وحويا مرقي باب كنمريو والقدر المعين الذي يؤديه المقاتب في وقت معين وقدر قومن او مغعلان او اولس مقاتكو بخلنيا وقت غوني ا ميسار اان qol iyo 12 kun sumaala fahmin waxa lagu yiri saddex waqti ku kala bixi afar ti bilod iyo wad bo xad bixi sa afar kun xusaas ma afar ti bilod iyo wad bo xad bixi afar kun saddex waqti sidaa ku kala bixi hadaba nujmigu muxuu noqonayaa waa halkan waqtiga afar ti bilod ay magacawney لا يحل حلال ما ضيع النجم من وقت إيمنتي أما قيم إيمنتي ومن نجوم الكتاب مكاتب الضرف المكاتب كأوقاتي واختيض الله كالعقب تهيك وذلك أنقاس وحويا أنه غرور وكذويا إن عجز المكاتب أو الضرف المكاتب كي عجزون رأت مرأة ما عليه وحيد الشيساء ya'na maliki kitabada lagu laha wuxuu mudaya adon bulu isugu bedelaya markayda fa in ma ta hadu dhigto wa aflaso waayrooba wa alayhi dushisa duyunum deemaay ku sugan yahay walaal alayhi dushisa duyunum deema lagu dhayay oo innaasi dadka usnaade lam أما وقته معين كان بحستي قيبتي سماع قرمائه قرمائه سيداتك الذين تقول أضنان فمعوغا سيئه واحفى لما يبسره وإنما الذي وإنما الذي كي يشطر نجم وقته في سنة يوم النجوم المكاتب مكاتبك مكاتب مكاتب وقت يضى الله قد تيئا في منزلة سيد المكاتب مكاتبك سيد كيس ومكتبه منزلة إسان فسيد المكاتب الله يحاص بكتابة غلامه أبدو كيس ومكاتبه يقول الله ما قيب سنة وغيره مع المكاتب أدوه مكاتب كهوة الدين تكوله يعني فعله مسألة عن سوامر وحين سوامر لأدوه وعيده بأدوه الدين لقوله سيد مالك وكتري أدوه ما قيب سنة يعدتك الدين تكوله misho halka deynta mar qayqatan hambada soo duqadan yah hambada soo duqan soo ma waa sidii دخل دينتا كوله مارقاي قاทาน انو ويسنا قادان ayaa weeyaan macnuhu hada in ma tahdo dinto oo waafalaha waceeruboo wa calayhi duushisana duyunun deema kusuma yihiin oo قيبته سيه يبسره بحساته قيبته سما قادنه مع غرامائه ذاتك الدين تكون معلوغة شيء محمد قادنه وإنما الذي يشتريه يبسره نجما قيبه من نجوم المكاتبي مكاتبك قيبه لك قيبك ملعه بمنزلة السيد المكاتب مكاتب كالسيد كيسه أم بلا مجيهي فسيد المكاتبي أبدأك مكاتب كالسيد كيسه لا يحاص بكتابة غرامه أدون كيسا كتابة يسال لما قيب سنة غرماء المكاتب مكاتب كتابة دين تكولي وكذلك السلاس وكالوهن الخراج مرقى صحاوي أيضا يجتمع, أو يجتمع له على غلامه فلا يحاص بمجتمع لهم يلخراج غرماء غلامه وكذلك الخراج أيضا الخراج الطمحوية والمجعون من السيد على العبد كل يوم مثلا خراج وحل ويوجد الجراحي مصدر نصخة بركه وضعه بعد نصخة المصدرية هي الجراح استحنا نصخة مصدر بركه وضعه وحويا خراجك وحاله إدها سيدك الاضالك ما عليك استوى حكوله إدها إدها لو أعطره إدها وإسراء شقيه خراجك أسال إدها murkha kharaaj kaleefti sana addoon ku hadduu shaqo maanta soo qabteen lacag soo heelo deynta lagu leeyahay sayidku lama qayb saniyo dadka addoonka deynta kuna kharaajin lama qayb sanayo deyntooda markay qaataan ayuu soo kharaajkiisa qadanayaa iyo deeftiis waa sida macnaheedu wakalaalisaas oo kala wada kharaaj murkha soo hawaya kharaaj saddaas u ahaaday يجد طمع الله الرهي الله يسعى على غلامه اما يجد طمع الله الرهي الله سيدك على غلامه ادونكيسا رأيه فلا يحاص الله قيم ما يهو بما شاء يجد طمعه السعو رأي له سيدك من الخراج وليفتك ماذا غرماء غلامه أدونكيسا كوه الله يسعى اما كوه دينتك له قال ماليوحنا رحمه الله تعالى سلامه من خلاف فوكسغن بسوء فحصي سلام من كوسكلي قال مالك وحنا رحيم والله تعالى لا باس بما تم له بان يشتري المكاتب الضنقه مكاتب كانو مرقسوا ويان ايبيو بان يشتري له ايبسد المكاتب الضنقه مكاتب كتابه وكتابه يسوي بيبسد بعين عين وكيبسد وعرض اما الاطب مخالف خلاف سلم مكتوبي بيب حلو كتابه ومن من العين ذاتليا او العرض اما الاطبته او هيد المخالف من انخلاف سنه او معجل النسود دجي او غير ما او ماخره ودي بلواد هي مرخص طيب طيب يعني halka way fuudahay taasina adoon kar muxuu iibinaya wuxuu iibinaya marka saxayaan kitabadiisa lafteedi inuu marka saxayaan iibsado oo ku iibsado arab oo maxsan uu hunan yahay waxa alaaftu laa wadaa ku baa igu beddel alaaftu ku beddeshaba hanu saanku xuroobo alaaftaasii in ha khilaaf sanaata wixii sagal ugu kitaabayee ama yana khilaaf sanaan ama mu'ajjalahaa nagata ama mu'akhkharahaa nagata laa farq baa inahaa sawaa'an bisawaa iyoyaan shara'an bi shara'in nasuun qaal ma ruuhu illa ba'sa أو أمس العرب العرب ومخالفه خلاصاً لماذا يكوتيب به لوك التابيه أو من العين عين تاسع او العرب عمالاب تاسع أو غير مخالفه من خلاصاً معجل هره الله صديقه او من آخرين ميدين هره الله صديقه اللهم صلى الله عليه وسلم السحنون ومالكيه كمنا مسلناً ديداً السحنون ومالكيه كمناً يعني مسل الخلافية كلها رسم الله فقصناً ونسوناً قال مالق حوري في المكاتبه دونهم مكاتبكه او يهلكو دمنايا و يتروكو كاتغيا ام ولدين تويدون اسا قشاي ام ولدا و ولدا يمولهو سوسنا و ولدا يمياال او منها أو غيرها منها منها ما اسلنتي سن ولدها هو من غيرها ما توكلبا كدله فلا يقو او فلا يقوونا ان اودين فلا يقوونا ان اودير على الصعي الشرق ويخاف عليه الله الضقية العجز إلى كل وايان عن كتابات المكتاباتنا قال وحول المالك طباعوا لأيب ام, ام, أم ولد أبيهم عياركم أبوهود أم ولده سيبا لأيب لا إذا كان في ثمنها لعدت إذا مرخو كسوغا يهي ما شيء يؤدى لقبهم أبيهم ماقع عنهم حقوق لقبهم جميع كتابات المكتابات أمهم هو يذرد كانت أو غير أمهم أمه لدلس أمهم هو يذرد كان راعته أو غير أمهم هو يذرد من يغني يؤدى عنهم والقبحهم ويعتقون ويحضروا بيان لأن أباه وابه كانوا وحوه لا يمنع بيعا إب كذا كان ديرهم إذا خاف العجز مرق قلوها كعبصد إنو قلوها عن كتابة كتابة ديس لا يكون إيالك إذا خيف عليهم العجز عجز بلك الله قبقه بيعا والإبلي أم ولد أبيهم أبوهد أم ولده سبال إيم ضيئ فيؤدى عنهم على قبحهم ثمنها العكتة على قبحهم فإن يكن في ثمنها العكتة لها الدولة قصوناين ما شيء يؤدى على قبحهم عنهم حقوقه ولم تقوى أين أعوذهم فيها إيضو ولا هم إيضونا أين على الصعي الشاقه رجعوا جميع لما انتظروا حياتنا رجع بمعنى صاروه رقيقنا ضميه هنا لسيدهم بنواه هنا سيد فوق haddii misalada iyo mar wax fududahay misalada ku leedhiib badan maaha waxa weeyaan mas'aladan abdon muqatala oo la xisaabeyn inta socodka kan la yiri san ku madhan uu ku xisaabey ayaa dhintay wuxu ka tagay islaam um waladaha haddaba iyalkii way kitabay Israa'il iyo qalfadoodu oo sayo kitabay Israa'il kitabada aabahaadu ku sugnayn Soomaa bay waxa dhacday markaa shaqo way awoodi ka wayay كتاب shaqadaana ka midnimada ka helaan ay Israa'il bixiyo lacagta ka soo gasho kitabadoodii way awoodi ka wayeen cadsi iyo kelwaa kitabadood ay ka caajisan ayayna markaas looga shaqan ta kun ba laga bixinaya ub waldada kala qaadiminno hal iyo ummahum am laa mahayadooda gelbeeshadu mismaha kala qaadiminno sir. Tayib waligaa bixinno wayo aabahooda haduu awoodi kar waayo soo iyo mun iibiyan gelbeesh soo saasma jeeban buu iibillaa haduu awoodi kar waayo ila kolbo waxi qantaadu ku jiraa waxa la bixinay xoolo kala misaal ah حبيب مركز وحوهيانك أين العكس الاشتشنك و أين قارب بمحال إيبن إياذي إيئيئياركيبة لما با... أنت لذي حين قنا إيهان هي إيه يا... أمولده قمر أحيد إيئيئيار كيديبة أضمنا أضمنا إيهان الله إلا ويخدمنا تلك إستان في قمر أنسى عنه نسأله أنا ومش ثلاثة سأكون لي وإنكسوا عين أمركسي نغمينيه اغواش ماريسنس وافق صنعا اغواش ماريق قال خدام بجناصعن قال ماري وحلوه حين والله سعاله الامر امرك في دغ اجتكا كتابة يبتعو كتابا ما انت بلا قدهس قدهس كا دايه يوم بغوا حكاله السوان بلا بها واجه الامر امرك عندنا انغا اجتيدا سنايمخ كتابة المقااتوي منك مقااتك كتابسا ثم يهلك المقااتب مقااء ثم يهلكوعسمية المكاتب ض كل الكتابية قبل أن يؤ صع بحن كتابة كتابديسا أنه ييدسهه أنه يرثه, يرثه لحيا الذي اشترااء كتابة الكتابيس سرري. وإن عجز حديع كرواينا فله رقبة قرتيسة وصناطي وإن أدى هضو بحيه المكاتب مكاتفي كتابة وكتابة ديسة هضو بحيه إلى الذي كين وقضوا اشتراها إبسدي وعتقوا مرخص حرومه فولاؤه وليه سو للذي كيبوا صناطي عقد قلتي كتابة وكتابة ليس للذي كيبوا صناطي اشترا إبسدي كتابة وكتابة من ولائه وليسة كمالي شيء وحبديه tayib halkan ismuu salaayda waay fuudahay gaafiil waxa weeyaan abdonku waa qoritaabaynay shan kun baan qoritaabaynay samti kunba mid bay u siisay markaas waxa wayan ka bixiyay alaab tayib waxaan daahnaa markaas waxa wayaan abdonku haduu abdonka laba kun kale qaaynaa marka haduu dhintay sawan wuxuu hadhlay isaga marka kiim markaas waxa weeyaan kitaabadan iibsadey ba dhalaya hadii uu kan waayna deefalaha raqamatu qortiisa u soo qaatay oo qortiisu ayuu milkiyeeyaa ayaa milkiyeeyaa ninka mushtariga ilaa kitaabada ninka lagaa isaga isaga iibsaday Soomaa ilaa inta qortiisa uu jinaya hadii uu marka bixiyo kitaabadii oo 재미 si of listings yn neilu ma filti'r hyph a chaf aw hi quem d午 ywyt no walaan marigu soo diri alaamado amarka indhana anagaa tagayna filladika yeptaa u yisana ya kitaabta muqaatabi adawu magataba ka kitaabadiisa sameey ahli kul muqaato muqaatiga ilaaxsamaayo qabla an yaddiye kitaabta oo kitaabadiisa soo bixinay annahu yado soo waxa dhaxlaya alladi fi istaara kitaabta oo kitaabadiisa ebsaday ween adeysa hadu kar waayna fado wada qabato waa usulada qortiisa ween اشتراها اي بسري واعتقى سلانه كحروب فولاؤه حرير كيسي اقرابن ويسكيسه للذي كيبه صنادي عقدق قلتي كتابته كتابة ديسى ليس للذي كيبه صنادي اشترا كتابته كتابة ديسى اي بسري نو ولا ايها دونك وليه سكمالي شيء واحدة باب الصعير الكاتب. الكاتب والله بعضا